الزانية والزاني فاجلذوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أن لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَادِ رَأؤو عَهَا العذاابَ أَ تَشهَدَ أأَبعَ شهادَاتين بِاللههِ إهُ لَمِنَكَذِبين وَالْخَامِسَةَ أن غَضَبَ اللهَّهِ عَلَيهَا إِ كَانَ مِنَ الصَّادِقين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 لكل مرء منهم ما اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم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 114. إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 115. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم 115. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 116. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في 119. والله يعلم وأنتم لا تعلمون 110. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم